بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع مجلس جديد من مجالس الملخص في أصول الفقه وقد كنا وقفنا عند الدليل الخامس من الأدلة الشرعية وهي وهو كنا قد وقفنا عند الدليل الخامس وهو مذهب الصحابي فتكلمنا على الكتاب ثم السنة ثم القياس ثم الإجماع ثم مذهب الصحابي وبعون الله تعالى نتكلم عن دليل آخر وهو الدليل السالس وهو من الأدلة المختلف فيها وهو شرع من قبلنا ولكن بقي مسألة تتم للدليل الخامس ومن الأدلة المختلف فيها أيضا وهو مذهب الصحابي وهي هل مذاهب الصحابة متفاوتة بمعنى أن أقوال الصحابة من ناحية القوة قول عمر كقول في الفقه أو في أي مسألة وقلنا أن مذهب الصحابي وعرفه علماء الأصول بأنه قول الصحابي في نازلة أو فعل الصحابي في نازلة ليس فيها كتاب ولا ليس فيها نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قول الصديق وقول عمر كقول أبي امامه مثلا أو غيرهم من الصحابة كثير من أهل العلم يرى أن مذاهب الصحابة ليست متساوية قوه ليست متساوية في القوة فيعد بعد, بعد أهل العلم يعد اعلاها مذاهب الخلفاء الراشدين مذاهب الخلفاء الراشدين ما ذهب إليه الأربعة أقوى من غيرهم فأقوى المذاهب مذاهب الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة ثم مذاهب الفقهاء الذين عرفوا بالفقه في الدين كابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن اشتهر بالفقه وعرف به ثم الصحابة الذي بعد ذلك المرتبة الثالثة في القوة, في القوة الصحابة الذين لم يعرف عنهم أو نقل عنهم بعض الشيء من العلم كالفتوى كالمسألة أو المسألتان ولم يشتهروا بذلك استدل أرباب هذا القول أن مذاب الصحابة متفاوتة اعلاها قول الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي اعلاها قول الخلفاء الاربعه ثم يليهم من عرف من الصحابة من عرف من واشتهر عنه ذلك ابن عباس ويلي ذلك الذي لم يحفظ عنهم في الفقه إلا المسألة أو والمسألتان ولم يشتهر بذلك استدلوا على هذا التقسيم بقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله أن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم, أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاع وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الحديث ومحل الشاهد فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وصح على ابن مسعود أنه قال والله لو أن علم عمر وضع في كفة في كفة ميزان ويجعل علم أحياء أهل الأرض في الكفة الأخرى لرجح علم عمر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن ابن مسعود وقال أيوب السختياني إذا بلغ إذا بلغك اختلاف عن اختلاف مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يديك به فإنه الحق وهو السنة انظر إلى أيوب من سادات التابعين من سادات أهل العلم في زمانه يقول إذا بلغك مسألة في اختلاف فيها أكثر من قول ومن هذه الأقوال من قول من الأقوال اختاره أبو